بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب سنق من شر ما خلق ومن شر ضاسق إذا وقد ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد